ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من اترف السمع فأتبعه شهاد مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواتي وأنبتنا فيها, وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمِنَ اللَّذَّاتِ نُسْتَهْوِيكُمْ ۚ وَإِنَّ شَيْئًا إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعَةً فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فأنزلنا مِنَ السَّمَاءِ ما أنفس بينكموه وما أنتم له بحاقين وإن لنا نحن نحي ونموت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأجرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم.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 فإذا تويته ونفقت فيه من روحي فطعوا له ساجدين فتجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليت أبى أن يكون مع الساجدين